بوك تو ينبهي مود ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون بوتا قالم مود الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تليفون شيدم يتصل تليفونياً يتصل تليفونيا نينو تليفون چیسانو لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا نيني اپدو فونلو ماتلادتو ني اونانو لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت أدغتم يسأل يسأل نينو أديغانو لقد سالتو للتو لقد سالتو نينه ييبدو أدغتو ني عنانو لقد سالتو دائما لقد سالتو دائما چپوتا يحكي يروي يحكي نيني تشپانو لقد حكيتو للتو لقد حكيتو نينو متام كادني تشپانو لقد حكيتو كل الحكايه لقد حكيتو كل الحكايه چادوتا يتعلم يذاكر يتعلم نيني تشاديوان لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت نينو ساينترا متتم تشاديوان لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء باني تشيوتا يشتغل يشتغل نينو باني تشيسانو لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت روج انتا نينو باني جيسانو لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم تينو تا يأكل يأكل نينو تينانو لقد اكلت للتو لقد اكلت نينو اننا مت تننا لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام